حل بالحشر خلاص المذنبين يا علي يا علي المرتقض بالحشر خلاص المذنبين ما يذنو الى المرء المعاد يا علي يا علي المرتضى نادى الفؤاد يا علي حينما يذنو الى المرء يا علي يا علي يا علي ليس لي في الحشر الا هو عياد ليس ينساني امير يوم نور البدر بالافق كنار يا علي وجحيم الاسفرا ثم سقر يا علي يوم نور البدر بالافق كنار يا علي وجحيم الاسفرا ثم سقر يا علي وتنادى الناس من اين المصير سوف جلو رب مولى المستقيم يا, يا, يا, يا علي يا علي يا علي حينما عدل الاله يستقيم ويرى المذنب ما تجري اليمين يا علي حينما عدل الاله يا علي يا علي وشاهد البدر هو الشاهد وحين فخلاصي بامير المؤمنين يا علي يا علي يا علي يا علي, يا علي ما لقلبي في هواك القلب فينا. يا علي. مل قلبي في هواه والصبا يا علي وله في القلب فينا يا علي